کونے می میام حمید اللہ نام ہے طالب دعا زنان مریض روان۔ کہ می اگر درمائی مبارک رمضان مریضون او درادر گرانی۔ درما ہے مبارک رمضان ہر زنی چھ فقد الحق روزا ما دار اما قزائر ذا نيقارنه ولكن قزائر روزا روزا فرجيل ولا ذنب حالذي بر ماه رمضان وغير غير از رمضان ثم عزور عيد الشرعي قشتان نماز مينكن يعني اداء نماز حرامات و قفتر روزا حرامات اما بعد اذ خطع عذر فعذر اذنان خطع دربيدان قذاء نماز نيش همو حكم شرعي همدي اذن ماضها برايها منذن معذورة معاق نباشة قذاء المذارة واعادة منخها اما روزة جرفتا حرامة وقذاء روزة برازل لازم وفرجعين نباشا والسلام